ل ا ت ب د ي ل ل ك ل م ا ت الله ذلك هو ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م و ل ا ي ح ز ن ق و ل ه م إن ا ل ع ز ة لله ج م ي ع ا ه و ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م أ ل ا إن لله م ن في ا ل س م ا و ا ت و م ن في ا ل أ ر ض و م ا ي ت ب ع ا ل ذ ي ن يدعون من دون الله شركاء